بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زودها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم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 كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهيم يوم يبعته الله دميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد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 إن الله بكل شيء عليم ألم ترين الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون ويتناجون بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون, ويقولون فيه لا يعذبنا الله بما نقول حفظهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبرز والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون انما الندوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوه فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا, فقدموا بين يدي نجواكم صدقة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 ولا منهم ويحلفون ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلب النان ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون يواد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 أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفترين